الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا أبي عند نهاية الآية الرابعة والسبعين بعد المئة من سورة البقرة عندما تحدث الإمام عن تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم نعم يا ولدي فماذا قال الإمام في ذلك؟ قال الإمام إن قوله تعالى ولا يكلمهم الله عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم ولا يزكيهم أي لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم وأليم بمعنى مؤلم ثم أورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر وقال إن الله تعالى إنما خص هؤلاء بأليم العذاب وشدة العقوبة لمحض المعاندة والاستخفاف الحامل لهم على تلك المعاصي فتح الله عليك يا ولدي ونستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهي بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله والحمد لله والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما أصبرهم على النار صدق الله العظيم قوله تعالى اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره تقدم القول فيه ولما كان العذاب تابعا للضلاله وكانت المغفره تابعه للهدى الذي اقترحوه دخل في تجوز الشراك وقوله تعالى فما اصبرهم على النار مذهب الجمهور منهم الحسن ومجاهد ان ما معناه التعجب وهو مردود الى المخلوقين كأنه قال اعجبوا من صبرهم على النار ومكثهم فيها قال الفراء اخبرني الكسائي قال اخبرني قاضي اليمن ان خصمين اختصم اليه فوجبت اليمين على احدهما فحلف. فقال له صاحبه ما أصبرك على الله أي ما أجرأك عليه والمعنى ما أشجعهم على النار إذ يعملون عملا يؤدي إليها وحكى الزجاج أن المعنى ما أبقاهم على النار والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم قوله تعالى ذلك اشاره إلى الحكم كأنه قال ذلك الحكم بالنار وقال الزجاج تقديره الأمر ذلك أو ذلك الأمر او ذلك العذاب لهم وقال الاخفش وخبر ذلك مضمر معناه ذلك معلوم لهم وقيل معناه فعلنا ذلك بهم وقوله تعالى بان الله نزل الكتاب يعني القرآن في هذا الموضع بالحق اي بالصدق وقيل بالحجة وقوله تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب يعني التوراة فدع النصارى أن فيها صفة عيسى وأنكر اليهود صفة وقيل خالفوا آباءهم وسلفهم في التمسك بها وقيل خالفوا ما في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيها وقيل المراد القرآن والذين اختلفوا كفار قريش يقول بعضهم هو سحر وبعضهم يقول أساطير الأولين وبعضهم يقول مفطرا إلى غير ذلك وقد تقدم القول في معنى الشقاق والحمد لله وننتقل الآن إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم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 وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم وفيه ثمان مسائل الأولى قوله تعالى ليس البر اختلف من المراد بهذا الخطاب فقال قتاده ذكر لنا أن رجلا سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن البر فأنزل الله هذه الآية وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم مات على ذلك وجبت له الجنة فأنزل الله هذه الآية وقال الربيع وقتاده أيضا الخطاب لليهود والنصارى لأنهم اختلفوا في التوجه والتولي فاليهود إلى المغرب قبل بيت المقدس والنصارى إلى المشرق مطلع الشمس وتكلموا في تحويل القبلة وفضلت كل فرقة توليتها فقيل لهم ليس البر ما أنتم فيه ولكن البر من آمن بالله المسألة الثانية قرأ حمزة وحفص البر بالنصب لأن ليس من أخوات كان وقرأ الباقون البر بالرفع على أنه اسم ليس وخبره أن تولوا المسألة الثالثة قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله البر ها هنا اسم جامع للخير والتقدير ولكن البر بر من آمن فحذف المضاف وقال الشاعر فإنما هي إقبال وإدبار أي ذات إقبال وذات إدبار وقال النابغة وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحب أي كخلالة أبي مرحب وقيل المعنى ولكن ذا البر كقوله تعالى هم درجات عند الله أي ذو درجات وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وفردت الفرائض وصرفت القبلة إلى الكعبة وحدت الحدود أنزل الله تعالى هذه الآية فقال ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك ولكن البر أي ذا البر من آمن بالله إلى آخر الآية ويجوز أن يكون البر بمعنى البار والبر والفاعل قد يسمى بمعنى المصدر كما يقال رجل عدل وصوم وفطر وفي التنزيل إن أصبح ماؤكم غورا أي غاقرا وهذا اختيار أبي عبيدة قال المبرد لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت ولكن الضرر بفتح الباء المسألة الرابعة يا إخواني قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فقيل يكون الموفون عطفا على من لأن من في موضع جمع ومحل رفع كأنه قال ولكن البر المؤمنون والموفون قاله الفراء والأخفش وقوله تعالى والصابرين نصب على المتح أي بإضمار فعل والعرب تنصب على المتح كما تنصب على الدم كانهم يريدون بذلك إفراد الممدوح وكذلك المذموم ولا يتبعونه أول الكلام وينصبونه فاما المدح فقوله تعالى والمقيمين الصلاه وانشد الكسائي وكل قوم اطاعوا امر مرشدهم الا نميرا اطاعت امر غاويها الضاعنين ولما يضعنوا احدا والقائلون لمن دار نخليها واذا يا أبي فإن معنى البر هنا كما شرحه الإمام لنا يختلف عما نعرفه نحن عنه وما هو ذلك الذي تعرفه يا عبد الواحد بر الآباء والإحسان إليهم والأدب معهم وطاعتهم في المعروف الاختلاف هنا يا ولدي في موضع الكلمه فقط ولكن البر كله في نهاية الأمر يرتبط بالإيمان بالله عز وجل تعني يا أبي أن بر الوالدين هو أيضا صورة من صور الإيمان بالله تعالى نعم يا ولدي عن ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هدك الله وسدد خطاك يا بني وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنزَلنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ الله العظيم